بسم الله الرحمن الرحيم يا هذا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 إنه فَكَّرَ وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر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 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا ليتيقن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا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 انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهيبه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين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 لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِنَّهُ كُلُّ شَيْءٍ مُّحْصٍ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا إن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة